بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين وصلى الكلام في حاصل الوقف وحاصل الوقف على قسمين حاصل الوقف الخاص وحاصل الوقف العام اما حاصل الوقف الخاص كما اذا وقف البستان على ابناء فلان فهو وقف خاص عليهم هنا يذكر سيدنا خلفه المؤسسه الغور انه يتصور الامر على نحوين أنه الاول ان يكون من باب الملك القهري بمعنى انهم يملكون حاصل الوقت فان ثمره البستان ملك لهم قبلوا ام لم يقبلها هذا ملك القهري مثل الميراث والنحو الثاني وهو احتمال ضعيف أن يتوقف ذلك على قبولهم وهذا احتمال ضعيف باعتبار أن الوقت من الايقاعات ليس من الوقوف فإذا ملتهم الواقف تمرت البستان فهي لهم قبل أم لم يقبل على اي حال على الفرضين سواء قلنا بان الوقف يحتاج الى القبول ان قلنا بان الوقف لا يحتاج إلى القبول يدخل سيدنا الخوي في قصص الرعب انه يثبت فيه الخونس لماذا لانه مصداق لعنوان فائده الخمس فيما افاد الناس من قليل او كثير واما حاصل الوقف العام بحاصل الوقف الخاص فهو الذي لا يكون ملكا للاشخاص بل ملك للجهات كما اذا وقف البستان على العلماء فهو ملك لجهة العلماء ليس ملكا لأشخاص معينين غاية ما في الأمر الشخص منطبق للجهة المالكة فإذا قبض ملك وقبل لم يقبض لم يملك شيئا لخلاف الوقف الخاص فانه يملك الثمره سواء قبضها أم لم يقبض، بينما في الوقف العام المالك هو الجهة أما الشخص ليس المالك لا يملك حتى يقبض إذا قبض صار مالك اذا قبض وهذا الذي قبضه زاد عن مؤونه سنتين يدخل تحت عنوان الفائدة فيكون متعلقا للفامة والسلام سيدنا الخوي قدس سروه علل وجوب الخمس في حاصل الوقف سواء كان وقفا عاما او وقفا خاصا بوجهين الوجه الاول انه ثائبين ولا ندري انه تاره يقول بانه ثائبين عن عنه في كما سبق في الدرس السابق ان قال بان الفائدة منصرف عن الميراث مع ان الميراث من اوضح انواع الفائدة وتاره يقول بان هذا فائده فان كان يرى ان الفائده كل ما يحصل عليه الانسان سواء صدق عليه عنوان الاكتساب ام لم يصدق عليه عنوان الاكتساب فلماذا فيما سبق اخرج الميراث واذا كان يرى ان الفائده هي العنوان المساق لعنوان الاكتساب وأن الفائده غير المكتسبه ليست موضوعا عند الخمس فهذا قطعا لا يصدق على حاصل الوقف فان حاصل الوقف العام او الخاص لا يصدق عليه انه شنو اكتساب وهو ان يرى ان موضوع الخمس والاكتساب والاكتساب ما يصدق على حاصل الوقف لا العام ولا الخاص وإما أن يرى أن موضوع الخمس مطلق الفائدة قل لماذا أخرج الميراث عنه؟ لماذا أخرج الميراث؟ فلم يتضح بل الميزان في كلماته قدس كل السرور الشريف وقد ذكرنا فيما سبق أنه الشهيد استدليله على ان الهب نوع من الاكتساب وارتضى هذا الاستدلال السيد الحكيم المستمسك والسيد القوي وكل سر اسرارهم ان قبول الهب نوع من الاكتساب عندما يقبل عندما يقول الواهب وهبتك هذا الشيء يقول قبلت قوله قبلت وقبضه يعد نوع من الاكتساب كأنه سعى إلى تحصيل المال فيصدق عليه أنه اكتساب فتدخل الهيئة تحت عنوان الاكتساب هذا لا يتصور في الميراث الميراث له قبل أن يقبل لكن يتصور في حاصل الوقف العام بوضوح لأن المال في الوقف العام هو الجهد فهو يحتاج إلى أن يقبل ويقبل فيصدق عليه أنه موعا من الاكتساب وكذلك يصدق عنوان الاكتساب في حافل الوقت الخاص إذا قلنا بأنه لا يملك إلا بعد القبول أولا نصدق عليه عنوان الاكتساب لكن مر منا المناقشة في ذلك وقلنا بأن عنوان الاكتساب هو السعي الابتدائي للشيء واما مطاوعه الايجاب فلا يسلق عليها الاكتساب عرفان ان تسعى لاخذ شيء هو عن طريق سبب من الاسلام العقلائيه عن طريق شراء عن طريق استئجار عن طريق مثلا قيام بعمل معين كما في السرق السعي لتحصيل شيء بواسطة معاملة عقلائية هذا يقال له شنو اكتساب وأما إذا لم يحصل السعي ولكن كانت وظيفتك وظيفة المطاوعه للإيجاب الحاصل يعني شخص قال وهبتك هذا الكتاب فأنت مطاوعة لإيجابه قلت قبلت. صحيح بإمكانك أن تقول لا ما أقبل إلا أن القبول لا يعد سعيا لاكتساب المال وإنما القبول يعد في نظر العرف جزء من المعاملة لا أنه اكتساب بالمعاملة الاكتساب بنظر العرف هو السعي لتحصيل المال بالمعاملة لا أن الاتساب ما كان أحد طرفي المعاملة وأحد جزئي المعاملة لا يقال له اكتساب فالاتساب متعلقه المال وسببه المعاملة عنوان الاتساب عرفا هو هذا عنوان الاتساب عرفان يتقوم بأمرين أن يكون مكتسب وهو المال ومكتسب به الا وهو المعامله وأما إذا كان ما يقوم به الشخص أحدز أي المعاملة له هو نفس القبول، نفس القبول يقوم بحدز المعاملة يعد مطاوعة للجزء الآخر ولا يعد سبباً للإكتساح عرفان، وصدق عنوان الاكتساب على الهباء وحاصل للوقت العام الخاص، هل بعض المباني غير واضحين لذلك؟ هذا التعليم غير وجيء في لبولة خمسة هم اختضى الاحتياط شو أخرى اختضى واحد في أموال الناس أم لا خمسة وكذا في النذور يعني واحد نذر إيه نذر؟ النذر النذر هديه واجب هو يجب عليه ان يهديك لانه نذر لك لكن انت لا يجب عليك القبول يدخل تحت عنوان الهبة بعد وان لك القبول او لا بحرية فالنذر بالنسبه للناذر هديه واجبه لكن بالنسبه للمنذور اليه له حق القبول وحق عدم القبول فإذا قبلت بنظر سيدنا القبول يعد نوعا من الاكتساب يدخل تحت نوضع الفانس أو لا قلب أنه فائدة ويعلل بالتعليم ما أنه اكتساب أو أنه فائدة والنقاش فيه, والنقاش فيه والنقاش فيه والأحوط استحبابا ثبوت الفمس في عوض الخلع وفي الماهر وفي مطلق الميراث حتى المحكسات استخدامه خلاص. الآن الكلام في أنه ليش المهر ما يجب فيه الهمس وإنما يستعلم طبعا المهر ما يجب فيه الهومس لا على اللي دفع ولا اللي أفاد يعني لا يجب على الزوج ولا يجب على الزوجين اما انه لا يجب على الزوج فلان من مهونته ان يدفع المهر اذا بعد المهر من مؤونته تشمل من مؤونه العهد من مؤونه الانسان أن يدفع خلاقا لزوجته هذا من اجل انواع المؤونه فلا يجب عليه دفع الخمس بالمره من مؤونته وانما الخمس بعد المؤونه ولا يجب على الزوجه اذا قبضت المهر وان زاد على مؤونه السنه وَلَا يَجِبُ يجب على الزوجه و ان قبضت الماها و ان زاد مرت عليه سنه كامله و السَّنَةِ زاد عن دَفْرُ السنه لا يجب دفع الخمس فيه لماذا الكلام ايه بالنسبه للزلد واضح انه من ما يجب عليه لكن بالنسبه للزوجه لماذا لا يجب دفع الخمس في سيدنا قال بانه لانها ما شيئا ما لماذا؟ لأنه لا تستعجل لأنه أعطت سلطان أمرها لزوجها واستعاضت عن ذلك بالمهر وكان المعاملة عوضيه معوضة موجودة أنه الرجال قوامون على النساء قبل أن تتزوج زمام أمرها بيدها سلطان أمرها بيدها هذه السلطنة أعطتها لزوجها مقابل مال معين فالمهر إنما يقع في مقابل إعطاء السلطنة لذلك ما استفادت الشيء أخذت فلوس لكن السلطنة واحد من يدها صارت بيد زوجها فلا يقال أنها استفادت عرفان ما استفادت هي أعطت زوجها سلطان أمرها وقبضت مقابل ذلك المال. معاوضة. نظير أي إنسان يبيع كتابه الذي يسوى مثلا مئتي درهم يبيع ويقبضه ما يقال استقال. ما دخل في كيس شيء من جديد خرج شيء وحل شيء آخر محله. هو هذه أيضاً. أعطت سلطان أمرها لزوجها أخذ في مقابل ذلك المال. طب شنو رايد يا ولد شنو الرايد هذا تخسرها قابل شنو اكثر تقول مو عمرها مو عمرها نعم مو قابلني شلون شلون يعني قطع علي وجه وهذا الكلام من سيدنا قدس سره يورد عليه باشكاله. الاشكال الأول الذي تعرض له هو قدس سره هو تعرضها بالإشكال لأجالها. ما تقول في الاجاره إجارة من سنة دا آجر داره يؤجر داره سنة ويقبض كذلك يجب الخمس معنى معاوضة في الإجارة مع أنها معاملة معاوضات يدفع الدار سنة ويقبض مقابلها ألفين دينار. ما استفاد شيء جديد لأن المنافع التي سلمها للغير وأخذ في مقابلها أموالها فلماذا في الاجاره تفتون بوجود الخمس عليه في إجارة الدار وهنا تقول مع ان معاملة معاملة معامل معاوضة أجاب عن ذلك سيدنا أبو بن سيد حاطبين أنه في الإجارة لو لم يؤجر لا يستفيد من المنافع الإجارة إما إجارة أعمال إما إجارة أعيان تاركاً يؤجر عمله كالحرب الذي يؤجر نفسه خياط أو خادم أو ما شو ذلك. إجارة أعمال هذا الذي يؤجر نفسه في عمل. لو ما أجر نفسه ولا يستفيد من هذا العمل شيء. يعني هذا الإنسان قد يجلس أسبوعاً كاملاً لا يستفيد من نفسه شيئاً لكنه في هذا الأسبوع إذا أجر نفسه مناء أو خياطاً أو عاملاً أو قادماً حصل أجره يقال هم استفاد لماذا يقال استفاد صحيح المعامله معاملة معاوضة يعطي عملاً ويأخذ بجرته لكنه لو لم يعطي عملا لذهب هذا العمل سدى فحينئذ بماته يذهب العمل سدى لولا لم يجاره. اذا إذا أعجر نفسه فقضى يقال استفاده كذلك بالنسبة لإجارة الأعيان من يؤجر سيارته أو دابته أو داره لشخص آخر في إجارة الأعيان ولكن يجب ان تكون سياره في مكانها او ترك الدار هكذا تركت دارك او تركت دارك او تركت دارك او تركت دارك او تركت دارك او دارك او دارك او دارك او دارك او دارك او دارك او دارك او دارك او دارك الزوجة إذا ما أعطت سلطان أمرها لزوجها تستفيد من سلطان أمرها لم تفروا سلطان أمرها بيدها متى خرجت متى دخلت لا تلعنها ملائكه السماء ولا ملائكه الارض حتى ترجع لدي زوجها زمام أمرها بيدها فتعرد إذا لم تتزوج فزمام أمرها بيدها وقت دخولها خروجها تصرفاتها وأما اذا اعطت هذا الزمان بيد زوجها وقضت المرء ما يقال سفاره الغرفه لماذا حتى المستحبات لا يفوز لها الا باذن زوجها مثلا في, في المستحبات التي تزاحم شؤون زوجها فحين يدش اي فارق من سجنت سجنت نفسها اصلا عندما سلمت زمان امرها بيد هذا الرجل وقضت في المقابل بعض الدراهم والدنامير مثلا هنا ما يقال استفادة فترة لأنها لو لم تتزوج فانت فرم بينها في داب الإيجارة يقال استفادات استفاد المؤجر لانه لو لم يؤجر نفسه او داره لذهب الامر سدى صار واضح فلا يقاس هذا على الجواب أنه هذا الامر غير مطلق حتى يرخذ مقياسا فانه مثلا في باب الاجاره قد يكون الشخص مستفيدا من عمل نفسه هذا الشخص يريد ان يخيط لنفسه ثوبا او يخيط لالده ثوبا، مثلا اقرب الناس اليه ثوبا وبإمكانه ان يؤجر نفسه خياطا في هذه الفتره هذا اذا لم يؤجر نفسه خياطا في هذا اليوم لا اشكال لا يذهب عمله سدى لانه على اي حال سيقيط اليوم توبا لنفسه او توبى لوالده او ولده مثلا لا يقعد عمله سدى وما تقول في هذه الصورة ما يقال استفاد على شيء أي شيء الاستفادة هو لو لم يجر نفسه ولا لو كان خاطر نفسه وهذا ده. أو مثلا بالنسبة إلى إجارة الدار إنسان جالس في الدار ويتمتع بمنافع الدار ولكنه ضيق على نفسه وأجر هذه الدار ولو لم يجر لكان كان مستفيدا منها هل يقال إذا قبض الأجار أنه استفاد؟ بينما هو لو لم يؤجر لا استفاد من هذه المنافق وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة ابتدوا بنت غير بالغة بنته غير رشيدة بيد ذا، بيد والدها حريتها وزمام أمرها وسلطان أمرها بيد والدها في موسى بالشيء فقط انتقل هذا السلطان من والدها إلى زوجها ويجيب سفاده لو لم تتزوج لكان سلطان عمرها بيد والده وإذا تزوجت فسلطان عمرها بيد زوجها اي شيء تغير اذن هذا الامر الذي طرحه سيدنا خديس السرو من انه في باب المهر ما يقال استفادت لانها لو لم تتزوج لكان زمام عمرها بيدها و كانت ما تقول في البنت غير البالغه او غير التي امرها بيدي والدتها يقول في هذه الصورة أو أنه لا في صورة الأجير الذي يؤجر نفسه أو يؤجر دابته أو متاعه أو داره أو أي شيء وكان محتاجا لذلك بحيث لو لم يؤجر لكان مستفيدا وقال لهذا الشخص أنه مستفادة إذن هذا النوع من التعين له فرحه وسيدنا غير مستفيد حتى يجعل القياس وميزان للفرق بين الإيجار وبين المهر، بحيث نقول في باب المهر استفاد عفوا لم تستفد وفي باب الايجار استفاد. بل. هذا من ناحية الإيراد الأول الذي طرحه سيدنا واجاب عنه. اليراد الثاني الذي قد نطرحه على كلام سيدنا فضيحة السرا أنه مو معروف أن المهر في نظرة المجتمع القلائي وفي نظرة الشارع المقدس من ذات الأجرام قد يقال بذلك في في زواج المتعه أن المهر الذي يطال متنكع بها مقابل قضاء الوطر منها وخصوصا أن القرآن عبر عن ذلك للأجراء فآتوهن أجورهن فقد يقال في زواج المتعة بأن المهر يسلق عليه عنوان الأجراء وبالتالي إذا لم تستفيد شيئا وأما بالنسبة إلى الزواج الدائم فلا دليل اصلا لا في المجتمع العقلائي ولا في الشارع على أنهم دعوا أجراء وإننا إذا لاحظنا التعبير القراني فإنه تعبير دقيق فاتوهن صدقاتهن نحلة تعبير بنحلة غير التعبير ذو آتوهن صدقاتهن نحلة تعبير من غير التعبير بالوجران نحلة يعني هديه نغذية أم هديه واجبه فالنهر إنسان مدر لشخص آخر فإعطائه هذا المال هديه لكن هديته واجبه فالزوجة يجب عليها أن يهدي زوجته المهر هديه واجبه هديه واجبه فإذن الإسلام نضع إليه بعنوان الهدية وبعنوان الأجراء وبالتالي لا يبعد كما يذكر بعض الأعلام من أنه المهر يعطى كرمز بتوفيق العلاقة النفسية بين الدرجة والدرجة. نظير الانسان الذي يرتدف صداقه مع شخص في بدايه الصداقات يقدم له نوع من الهديه كرم لتوثيق العلاقات ولتشديد الربط بينهما الزوج تعارف المجتمع العقلاني منذ القدمين شيء قبل الاسلام تعارف المجتمع العقلاني على ان الزوج يقدم لزوجته مهرا يعني يقدم لها هديه كرمز لتوفيق العلاقة بينهما مو أنه من باب الأجراء وأنها مقابل إعطاء زمان أمرضي نعم الشرع الشريف من أحكامه الشرعية أن الزوج له حق القيد القيمة فلحكم شرعي هذا صار مو أنها في المقابل من أحكام الزواج أن الزوج له حق القيد القيمة لحكم شارعي الشارع يقول بعد أن يخصي العاقل فللزوج حق القيمومة على زوجته هذا شنو؟ كحكم شرعي لا أنه من باب المعاوضه وإلا أحيانا الشرعي الشريط ينقل حق القيمومة إلى غير الزوج فما إذا كان الزوج سفيح أو إذا كان الزوج مثلا مختلل ينقل حق الى الحكم الشرعي فهل معنى هذا أنه روح يتبع المهر لحكم الشرعي يعني ما يدفع الحاكم الشرعي لان القيموم انتقلت اليه بعد ان كان الزوج مختلنان فعل الحاكم الشرعي هو اللي يدفع المال لان القيموم انتقلت اليه لا من الزوج لا يقول به فقيه انه من انتقلت له حق ال... من انتقل له حق القيمومه هو الذي يدفع له فحق القيم مو هو مقابل الماهر حقه من انتقل له فعليه يدفع المال انتقل الحاكم الشريف ونحاكم الشريف هو الذي يدفع المهر انتقل عذور المؤمنين وعذور المؤمنين هم الذين يتطورون المهر يقول له حالة حق القيمومة من أحكار الزواج لا أنه مقابل الله ومن يدل على ذلك أن المجتمع العقلاني يدفع المهر ولا يرى حق القيمومة للزوج دائما المجتمعات العقلائيه تلزم الزوج بدفع المهر للزوجه مع ان قد ترى حق ممل للزوجة لا للزوج بعد منشراعتها وقد ترى حق القيمة لا ممل بل كل منهما قائما على نفسه فلو كان المهر مقابل حق القيم ما لراينا في المجتمعات العقلائيه التي لا تعطي للزوج حق القيم بل تبقى حق القيم للمرأة لا لا تلزم الزوج بالمرأة لا تلزم الزوج بالمرأة هذا مما يدل على أن المهرص في المقابلة ذلك استفادت استفادت من استفاد استفادت مهر ما يمنع في الان سيدنا يقول خرج بالتقسيش الاخر الخمس واجب في مطلق الفائدة وقد خرج المهر بالتقسيش هذا مطلق آخر أما أنه أفضل مفائدات ما استفادت شيئان لأنها أعطت سلطان أمرها بيد زوجها هذا محل تامل ثم يقول سيدنا قدس سره بأنه على ان الخمس في باب الاجاره منصوص من جمله الفروق بين باب الاجاره والمار ان الخمس في الاجاره منصوص عليه كما في صغيره ابن ميزيار التي تضمنت وجود الخمس في ماذا في الاجاره تضمن لوجوب الخمس على الصانع وغيرها مما تضمنت الخمس في إجارة الضيعة يعني أن الإنسان مثلا إذا كانت بيده ضيعات تارث تكون بيده ضيعه ضيعة ملكة ودواب تارث أن تكون أجير في هذا الضيعة ومع ذلك الإمام اوجب الخمس عليه لما يدل على وجوب الخمس في باب الإجارة ايضا يقول الاجاره نص على ثبوت الخمس فيه بينما الممر مضافا إلى أنه لم ينص عليه فإن السيرة القطعية قامت على خلافه لأن المسألة مما تعم به البلوى فلو كان الوجوب ثابتا لكان واضحا لو كان لكان مع أنه لم يصرح بوجوب الخمس فيه ولا فقيه واحد هذا الاستدلال منه كندسس ايضا يمكن ان يشكل عليه هو الإجارة نص عليها بخصوص المرض قامت السيرة على السيرة مفجة نحن درسنا في الرسول لأن السيرة في حد ذاته بسفجة الحجة السيرة الممضات والحجية لماذا؟ للإمضاء لا لنفس السيرة سيرة متصلة لزمان المعصومين عليه السلام مع ذلك ما يكون شيء حجه السيره المنباك والحجية للإمضاء نفسه مو للسيرة كإذا لم يحرز الإمضاء لا تكون السيرة حجة فقد ادعى الدعي ان قوله في موثقه سماعا الخمس في كل ما افاد الناس من قليل او كثير رادعا عن السرقه وحافظ عليه افترضوا ان السرقه قامت على عدم وجوب الخمس في المال الا ان قوله في موثقه سماعا الخمس في كل ما افاد الناس من قليل وكثير شامل للمال فيكون هذا الكلام رادعا شنو عن السيرة. فلم يحرز انضاؤها مع توهم ومع احتمال أن يكون هذا الحديث رادعا عن هذا لم يحرز انضاؤها فلا يمكن بسيطان فإذا كون الخمس في المهر ما مص عليهم خصوص غير لهم بعد فهم يشملهم في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثيرا فلا محامل لابد سيدنا وقدس سروا أن يسبق مسلك المعقاب إما أن يتنازل عن أصل المبنى وان الخمس صلحكم لا يكيد ثبوته في بعض الموارد دون بعضٍ في الولي العامر فثبت في باب الإجارة ولم يثبت في المعقاب مقتضى الأصل على المثموت على المثموت في لمقتضى الأصل مقتضى القاعدة وإما أن يقول بأنه حكم قانوني إلا أن موضوعه التكسر ولا يصدع أنه التكسر على المعرفة حيني بالمعرفة وأما إذا قال بأن موضوعه مطلق الفائدة فبكيف يقول للمعرفة لأي مخرجة بالسيرة سيرة مردوعة بهذا العمور لأنها مخصصة من العمور إلا أن يدعي هذا الإجمال قام على عدم وجوب الحمس في المار فيكون الإجمال كاشفا عن كون مراد الشارع بالفائدة ما لا يشمل الماء باقي ومنا ذكرنا يظهر الحال في عوض الغلع هو الغلع إذا طالبت فالزوجة زوجها بأن يضلقها فشرف عليها بأن تدفع مبلغين. إذا دفعت لبن الله سموه عوض الخلف فالضاء دفعنا أنه عوض الخلف مفائد لماذا مفائد يقول سيدنا ومما ذكرنا يوهر الحافي عوض الخلف إنه أيضا بإزاء رفع الزوج عن سلطان زوج رفع يد عن قيم ومن كانت إليك وجه المقابلة شنو لفلوس ما استفاد الشيء فانبيل القيمومة قد يكون القيمومة أحسن إليه الآن جاء بيليه مثلا الحواب لكن يمكن نحن أن نعلل عدم وجود القمس في العواب من أنه رجع إليه ماله ودفع مالا ودفع مالا حين العاقد بعض ماله رجع إليه وبعض ماله رجع إليه هذا لا يقال مستفاد شيئا ولا امواله بعض او رجاء؟ عشرين مساله الاجاره وكذا ياتي الكلام